قلي لم تشكروه وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يكيل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرِّجْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ عَذَابَ النَّارِ كَانَ غَرَامًا وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا الجدا خرّسوا الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم دو عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 أو لم يهدي لهم كم أهلنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أ فلا يسمعون أ ولم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفسهم